م ن ز ل ة ا ل إ ن ا ب ة بسم ا ل ل ه الرحمن ا ل ر ح يتشرف م ي أ ب و هاجر أ ن يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة فمع منزله جديده من منازل الايمان استرخاء وابداعا بما نحن فيه من ذكر هذه المنازل والمقامات الصالحات التي أ عبر عنها الصالحون والبلاء ا ل ر ب و ن وعبروا بها عن السلوك الذي يسلكه المؤمن إ ل ى ربه وعن رتب ا ل ع ب ا د ة التي ي ك ت ا ك ت ب ه ا ل ع ب د فيما يبذله في ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى وفيما يبذله من ت و ب ة وشهاد ا ل نفسه في الله عز وجل ا ل م ن ز ل ة هذه هي م ن ز ل ة الاناب وارفعها واجملها عند الله عز وجل هي م ن ع ن ى انها م ن ز ل ة ذات ر ص ف ك أ ن ه ا ذات خفاء ل د ق ة معناها ورفعه شجاها ونوريه بهاها الذي جعله الله سبحانه وتعالى لها اذ يدخلها ا ل ع ب س ويتذوق روحها ويتذوق معناها فلا يستطيع بعد ذلك أ ن يفارقها حتى يلقى الله عز وجل نشرح اولا المعنى اللغوي ل ل إ ن ا ب ة اناب ينيب فهو منيب كما قال الله عز وجل وما يتذكر إ ل ا من يميد ف ا ل إ ن ا ب ة من اناب ينيب أ ي ارجع يرجع هذا المعنى اللغوي ا ل إ ن ا ب ة هي الرجوع اناب ك ل ا ن إ ل ى المنزل ارجع بعد خروج أ و بعد الخطر فهو منيب أ ي راجع ولذلك فلا ع ل ا ق ة ب ا ل أ و ب ة و ب ا ل ت و ب ة نعم العبد إ ن ه أ و ا ب ا ل أ و ب ة أ ي ا ل ع و د ة و ا ل ت و ب ة إ ل ا أ ن بينها وبين ا ل ت و ب ة عموما وخصوصا ف ا ل إ ن ا ب ة نوع من أ ن و ا ع ا ل ت و ب ة وليست هي اياها على ا ل إ ط ل ا ق ل أ ن ا ل ت و ب ة قد تكون من ذنب وقد تكون ل أ و ل م ر ة وقد تكون ب ط ي ئ ة وقد تكون س ر ي ع ة إ ل ى آ خ ر ه فالتائب معتذر إ ل ى ربه عن ذنبه التائب مؤمن أ و مسلم اعتذر بربه عن ذنبه و أ ق ل ى عنه و ب د أ ح ي ا ة ج د ي د ة هذا هو التائب على العمومه اما ا ل إ ن ا ب ة فهي أ خ ف من ذلك ا ل إ ن ا ب ة هي رجوع إ ل ى الله عز وجل فيه صفتان ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى ا ل س ر ع ة أ ن يسرع في ا ل ع و د ة ولا بطئ في ا ل إ ن ا ب ة فيها س ر ع ة ث م فيها أ ي ض ا م ح ب ة وشوق وحياء فالمؤمن حينما يذكر انه شرب عن الله قليلا شرب أ ي برد عن الله في موطن من المواطن أ و فعل من ا ل أ ف ع ا ل ف إ ن ه يتذكر حبه لله وحب ا ل ل ه ل ه فيشعر حينئذ بالخجل حياه مما أدرك الناس من كلام لم تسمع ماشي الناس النبوة دولا إذا كما قال عليه الصلاة والسلام أدرك عليه تستحي فالعبد ي صحيح ب خ ا ا ر وغيره ي ف ل إ ذ يحب ربه ويجد نفسه قد شرب ا عنه قليلا يستحيي من فعله وشروبه م ن فيعود إ ل ي ه ينيل حينئذ يحس بشوق شديد يدفعه إ ل ى موطنه الذي كان فيه فيكون منيبا ل أ ن ه لما قلنا في ا ل ل غ ة منيب هي راجعه ش فيها واحد م ع ن ى ه و أ ن ه كان يسمى واحد الانسان جاء بالمسجد ل أ و ل م ر ة في حياته لا ي ت ج د ه ارجع ل أ ن ه ما ك ا ن هنا هو عجل فرجع ي ت ج للي كان هنا و خ ر ج وعوض رجل فالمنيب يكون في ا ل أ ص ل حادبا لله محبا له قريبا منه ثم يزل أ و يشرد أ و ي خ ف ر في سيره ويضعف عن عبادته ثم يتذكر أ ح و ا ل ه الخضراء ا ل س ا ب ق ة التي كانت بينه وبين ربه يتذكر هذه ا ل أ ح و ا ل ويشتاق إ ل ي ه ا و ي أ س ب أ ن ه ضعن لك الجمال اللي كان عنده مع الله عز وجل في العباده ولذلك قال أ ح د الصالحين م ا أ س ى ا عن ف ي ا أو ع ل ى ايام كان يعبد الله فيها بجمال فقال واسفاه على ايام البدايه ة أو و و قال ق ا ش إلى يقصد ا بدايه ايام عباده ت ل أ ن ا ل ع ا د ة أ ن ا ل إ ن س ا ن حينما ي ب د أ ا ل ع ب ا د ة ي ب د أ ه ا بشوق وبنهب و ب م ح ب ة و ي ك س ر منها ل أ ن ه كان محروما منها قبله فيجد ل ذ ة و ر ا ح ة ثم بعد ذلك قد يصاب بكثور فيجد نفسه بعدما يكثر مشتاقا إ ل ى إ ث ي ا ء تلك الليالي ا ل ت ع ب د ي ة و إ ث ي ا ء تلك ا ل أ ي ا م التي كانت أ ي ا م صلاح وتقوى وسلاح فحينما يعود م ر ة أ خ ر ى إ ل ى ربه يعود ليذوق ما يعرفه لا ليذوق ما يجهله رجع حمل الشوق لوحد حاجات فتسمى ا ا أ هذه إ ن ا ب ة ولذلك إ ن م ا يوصف ب ا ل إ ن ا ب ة عباد الله ا ل ص ا ل ق وعلى ر ق م ه ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن إ ب ر ا ه ي م ن ح ل ي م أ و ا ه منيب أ و ا ه قال العلماء في ا ل ت ف س ي ر كثير ا ل ت أ و ه و ا ل ت أ و ه يعني ا ل ع ب ا ر ة ديال آ ه ي ت أ س س فكان يعفى على ما عليه أ م ر الناس من كفر وضلال حليب ي ح ل و بالناس يعني يعطف على الناس ويتاسس ل ن الضلال ديال الناس ف ك ر ب الهم ن الناس وحش كلكبير ح ل ي م أ م ا و ا ه م نيذ كثير العوز و ا ل أ و ف إ ل ى الله ليجدد ا ل ز و ق والجمال الذي كان يجده في ط ا ع ة الله عز وجل وكذلك وصف الله عز وجل عبده داود واذكر عبدنا داود ز ل ي ل إ ن ه أ و ا ب إ ن ا سخرنا الجبال معه ل ت س ب ح ن ا بالعشي و ا ل إ ش ر ا ق والطيره م ح ف و ر ة كل له أ و ا ب هذه ا ل ص ي ر ه ذكرتها و ان ا ل آ ي ة لوصف الحال التي كان عليها داود عليه السلام و ذ ك ر عبدنا داود ز ى ليل ليد ذى ل ع ل ى وهي ك ن ا ي ة في ا ل ع ر ب ي ة عن ا ل ق و ة فكان داود عليه السلام قوي قوي بتقويه الله له طبعا ب ا ل معنيين ى قوي في ا ل ع ب ا د ة ت ع ر ف وكان ا النبي الله الصيام حسيث عليه خير صلى وسلم داوية يقوم يوما ويفطر يوم و ا ك نصف أيضا يقوم ن الليل ف ك ا ن ت له ق و ة ا ل ع ب ا د ة ما شعر ثم أ ي ض ا كان قوي ا ل ب ن ي ا ل ع ب ر ا ت ن وكان ي ة لأنه كان حدادا و أ ب ن ا له الحديد ث وكانت يسمع يعني بك الحديث لكيفة المقاتلين الزمن ذكر فكانت الصالح ق له وسخر ة قوة بدنية وقوة معنوية هام و الله له الجبال إ وسخرنا الجبال معه نسبحه وهذا حقيقه ة ما سبحان الله ا ل ع ظ ي مشيئه داود السلام عليه ربه يسبح كان ب والإشراء العشية بلا طال ا ا عشية من أ عطيل المحضة جدا ويسميه العماه نصف عصر تاني ل أ ن ه نصف عصر ا ل أ و ل ن ف الوقت من بين العصر المغرب ؤ ل النصف الأول ج النص تاني دابية يكون دا نصف دا. تين فيهم شمس ب هذا قول أطي والتجليل والأذكار بالإشراق الشروط ش على معلج س و د ش بالعشي ش ر وراطات ر و للغضو و ط ل ا ا و ف ه ذ ا م ا ح ض ر ت بالخصوص ف ب ح ا ن الله العظيم كان الله عز وجل خرج ج ب ا كتعاوزه لحدي له والطير والطيرة م ح ص و ر ه ت ج ن ع الطيور عنده ت أ ت ي ه من كل فج ن د ه وتجلس بين يديه تذكر الله بذكره وتردد ذكره بجدار الطيور بامر ل ا قال في, القرآن الكريم في آية يا جبال معه والطير الله تؤود يعني تذكر الله عز وجل بمعاني الاوباء أ و ب يعني الانسان يرجع الإنسان لله عز ج ل ل ل ل ص ا ا ا ح و ف ن فكانت الجبال وكانت الطيور في منظر عجيب وهذه من معجزات داود عليه السلام الذي كان اوابا من م ع ج ز ا ت ه اللطيفه العجيبه عز وجل والسلام الصلاة المرات مرة من المرات ف ش و ف فيها في قضيه من القضايا ل م ع ر و ف ة ان هذا اخي له تسعون و تسعون نجاه ا ل آ ي ه ف ا ل س ا ف ي ة بما ابتاع ثم تذكر ان هذه ف ت ن ة يعني قال هذا اختبار ا خ ت ب ر الله عز و جل فظلنا انه اخطا في طريقه حكمه قيل ة او قال بعض ا ل م ف ك ر ي ن هو اختبرني اسمع المقر ان ا ل ق ض ي س اسمع من ج زوج ا ا عندنا ل الاسترسيان السلام د هو وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا واناب د فاستغفر ربه واعتقد وخطر م بذلك وظن انما وقع له فتنه وانه كانه اسنده وضعت منه ح ان ل الجميل ة الذي كانت عنده قبله من سبيحي الذي تسبحه به الجبال وتسبحه به الطير وخاف من ا ل مكانه يلو ومن ا ل حال المشرك من الجنازه ل ابو ذي ازعله فاسرع هذا الدليل على الاشرار شيئا بتوبه مسرعه باستغفار مسرع يملاه الشوق إ ل ى أبي ه ويملاه الخوف أ ن يضيع منه ما كان له فاستغفر ربه وخر راكعا و أ ن ا ت سبيل ا ل ق ر آ ن ا ل ر ب ا ن عندي خر ه ف ي ق هذا وليس في غيره ه ف ي ق تدل على ك م ا ن الخضوع لله عز وجل لن بالطريقة ليرى يجري نشرح خر يكر خرا هذا خرى البناء أو خرى شواردين البناقه السققه القواعدين من أو يعني فخر ي قحة أوسع ركوع داود و فإذا فخرى راكعا البناء ع ا وأناب ا هذه فهي فعل الصالحين الذين ذاقوا طعم حلاوه الصلاح والفلاح والتقوى ق ب ل واللذاق ك يرجع يكون في في شو علم الذي ذاق الحلاوة فهؤلاء في يرجع ذاقوا ح ل ا و ة أ خ ر ى ليست ح ل ا و ة ا ر ض ي ة بل ح ل ا و ة ر و ح ا ن ي ة ر ب ا ن ي ة ك م ا ل ي ة نورانيه ة ولذلك فلا يجد المؤمن ف يجد ن س إلا راغبا في ا ل إ ن ا ب ة الى الله عز وجل فغفرنا له ذلك الله ربي عز وجل غفر لك الذي فالله في نفسه و إ ن له عندنا ل ج ل ف ى وحسن ماءات ا ل ج ن ة ا ل ر ف ي ع ة ا ل ع ا ل ي ة وحسن ماءات الخيرات التي تنتظره في ا ل آ خ ر ة ولذلك قال عز وجل في الزلفى وفي ا ل إ ن ا ب ة نفسها في سياق اخر في سورة وازلفت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد ه ا وكمالها ه د ي ة وعطيه يا رب العالمين الجنة غير بعيد هذا ما توعدون ل ك ل أ و ا ب أ و ا ب شردع حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيد ا ن ا ف ا ل إ ن ا ث ة خ ا ت م ة الجمال وتاج الكمال في ع ب ا د ة الله عز وجل ا ل إ ن ا ة جميل جدا وعزيز جدا أ ن ا ل إ ن س ا ن يسلك إ ل ى ربه بقلب م ن ي فتوبته、أه. تكون لها خ ص و ص ي ة ليس ك أ ي ت و ب ة ل ش ر ي ك ا ل ت و ب ة ا ل ب ط ي ئ ة ليوم غداء بعد غداء او ي ز ي و فيه ك ت ا د ب ح س ع ا د في ا ل ع ب ا د ة أ و بالذكر أو... بل هي توبه ي م ل أ ه ا ا ل ق ر ح و ي م ل أ ه ا الشوق ويملؤها الاسى والاسد على ما ضاع منه من جمال ا ل ع ب ا د ة التي كانت له في ت ح س ف على ا ل م ح ظ ا ت التي سمت فيها و ض ي ع ي ه ا ذات القرب ا ل ل ي كان ع ن د ن ي ل ل ه عز وجل فعودته هي ع و د ة المشتاق ع ن د ك الذي ذاق ما ذاق قبل سيعود إ ل ى ما يعرف لا إ ل ى ما لا يعرف فهذا هو العارف بالله ح ق ي ق ة العرفان بالله و ا ل م ع ر ف ة بالله هي هذه م ع ر ف ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين والصالحين والصديقين من هذه الامه أ م ة ه ذ ا ل ج ا ا ل ل ع ي الذي في ا ل إ ن ا ب ة يحتاج المؤمن لتثبيت خيره إ ل ى الله عز وجل يحتاج ل تعلمه ل أ ن ه من أ ض م ن وسائل التثبيت لتخليك بما اترك الله تعالى أ ن ك تتعلم كيف تنيب إ ل ى ربك كيف ت ك س ب قلبا منيبا ستلتحق بالصالحين حتى يكون فيك و ص ل ه م من أ و ص ا ف ا ل أ ن ب ي ا ء والصديقين كما وصف الله إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و د ا و د وغيرهما من ا ل ن ب ي ئ ي ن والصديقين وهي منزله م ت ا ح ة لكل الناس ا ل أ ن ب ي ا ء هم في أ ع ن ا د ركاشه ونبينا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل المنيبين طبعا وسيدهم ما في ذلك الشكل ولكن الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن الرحيم هذه ا ل أ م ة أ ع ط ا ه ا إ م ك ا ن ا ت وجمالات وكمالات م م ك ن ة لكل من تصدق نيته في قلبه و ي ج ا ه د لنوار ا ذلك إن لمن كان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو وهو قبل ل أو أنقى ا هذا إ ن م ا تحدث الله عز وجل عن ا ل ا ن ا د ه افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج لهيب تبصره وذكرى لكل عبد ا ل منيب طب عجيب لكل عبد كل شيء يشعر بكل ش ي ب فهذا دال على من أ ن ه ا منزله متاحه للناس ا ج م ع ي ب فالمؤمن المنيب وما يتذكر إ ل ا من ينيب والمؤمن يتذكر كل شيء في الكون هذه وسائل من اول وسائلها التذكر وما يتذكر إ ل ا من ي تبصره وذكرى ذكرى يعني ت ذ ك ر ع ت ح د ي ك تذكر و ت ذ د ب ر والتذكر يحصل ب أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل ت ذ ب ر و ا ل أ م ر الثاني التذكر ف أ م ا ا ل ت ذ ب ر فلا ي ق و ل إ ل ا ل ل ق ر آ ن الكريم ف ل ا ي ت ذ ب ر و ن ا ل ق ر آ ن أ م على قلوبنا ق ف ا ل ه ل ي ت د ب ر التدبر حينما تقرا كتاب الله عز وجل قليلا ً أ و كثيرا ً حاول وتعلم أ ن لا تقرا أ ق ر ء ة الغاتي لا أن ق ر أ ق ر ا ء ة الهاجر ل أ ن هذا كيف كم لك بنتي في وشي قرأنا المضحف ه ليس ب ت د ب ر بل تعلق ب ا ل آ ي ا ت التي في الكتاب تعلق بها من ل ف ا ل متحف تمشي في ط ر ي ق وهي بلد ع تحت دمعه تنظر في تنزلها على ن ف س ه ل أ ن تدبر ا ل أ م ر يتدبره ن ظ ر إ ل ى عواقب هذا معنى التدبر تفعل ن ظ ر إ ل ى دبري يعني التبرير شو ماذا يوقع من ذلك ف ي ا ل آ ي ه حينما تنظر إ ل ى أ د ب ا ر ا ل آ ي ا ت يعني أ ن ك تنظر إ ل ى آ ث اثارها ر ه ا آ في النفس في ا ل ن ف س ج د وفي المجتمع فخذ من القران كل شيء وتشبث ب ا ل ق ر آ ن في كل شيء تكن و متدبرا ب إ ذ ن الله عز وجل واجعل نفسك موضع خطاب لكتاب الله أ ي ك أ ن الله عز وجل كأنها بل إن إن الله يخاطبك ن كأنها انت بالذات وهذا صحيح وقد قلت هذا مرارا وهذا مشكلتي وقال لنفسي لا ل يزال ل على محمد نعم و لانه ك ن ل م ذ ا ل أ رسول للناس اجمعين وانت واحد, واحد من الناس وهذا ا ل ع ج ي ز ة يخاطب الناس اجمعين بكتاب و ا ح د أ ن ت أ ولا ق ر آ ن وكل الناس فحين م رساه ا ل ق ر آ ن في نفسك لنفسك ف ع ل م أ ن الله يخاطبك في خويصه في نفسك كما يخاطب ا ل آ خ ر و ا ل آ خ ر و ا ل آ خ ر ي ن فاجعل ا ل ق ر آ ن تتنزل أ ح ك ا م ه على نفسك ثم سيجلس ب ا ل ك نفسك د ب ي ر ة الميزان د ي المرايا ا ل خ ا ص ة والحقيقيه ت ن الصوره لنفسك عن ا ل ح ق ي ق ة دينا ف ي ن عندها ا ل ق و ة وحين عندها الضعف حين فيها الغش و ف ي ن فيها الصلاح ب ي ن ك و ا بالرش الله سبحانه وتعالى يخاطبك وانت تسمع وانت تتدبر الان آ وتشوف نفسك من خلال ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل ق ر آ ن الكريم قسم الناس جعل الكافرين وصفاتهم وجعل المؤمنين وصفاتهم وجعل المنافقين وصفاتهم قسم أ ق ف ا وفي المؤمنين م ل ا س م وفي الكافرين ايضا مراكب وفي المنافقين مراكب انبه المسلمين إ ل ى صفات هؤلاء وهؤلاء و أ و ل ئ ك انظر إ ل ى هذه الصفات ماذا في نفسك منها وماذا في نفسك ليس منها حرم الخطاب كره الله المؤمنين انت ما عندك وحرم الخطاب كره الله في المنافقين فيك من هشي ا ح ا ج ة هذا تدبر ا ل ق ر آ ن في النفس وفي أ ن ف س ك م أفلا تنزيل ب ص و ت ن احكام ا ل ق ر آ ن على النفس وفي علاقاتك مع الناس وفي علاقتك قبل ذلك مع ر ب ي فتضر ا ل ق ر آ ن الكريم في خلال الناس تحس بل يا قاضه تثيق تصاب ب ا ل ه م ع وستعرف ربك بالراس ل خ يخش مضعك بكل شيء إ ن كانت لك أ ح و ا ل من ا ل ص ل ا ة فتهب م س ي ع ا ومنيبا إ ل ى الله عز وجل ف إ ن د أ ع ب حالك على هذا قرا ا ل ق ر آ ن كل م ر ة و إ ن ب ل ي ان ق ر أ ه كل يوم تعيش معه كل ل ح ظ ة وما تفرقش ا ل ق ر آ ن الكريم ولا يوم واحد ولو ضاقت بك ا ل أ ح و ا ل والظروف و خ ط ا ل مع غير آ ي ة و ا ح د ة وما تبشر عنك ر ي م ولو آ ي ة واحده ش د ا ف واعطناك تدبرها عيش معها وشي ا خ م بها تعطيك الخير و ت ب ي لك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة وتكسب منها وهذا هو المهم تكسب منها صفات ج ل ي ل ة تربي بها نفسك وتترقى بها في مدرسه ومرتبه ت أ ه ي ل ك بسير مبارك إ ل ى الله عز وجل أ م ا التفكر فهو النظر إ ل ى الكون و إ ل ى العوالم وهو نتيجه ة للتدبر ل أ ن من ا للتدبر ج ل ا لانه ق ر آ ن ل ق ر آ ل ح كتاب م فضاء الواسع لأنه ك م ا يتحدث عن جزئيات قليله وحتى يتحدث عن الكون كله تتكلم عن الإنسان عن بصفته كائنا كونيا و ذ ل ك غزات البال ومهم جدا يعني كلام الله عز وجل عني عني ما تكلم كنت في القران الكريم عن ا ل إ ن س ا ن ليس كي يتكلم عنك انت افنان بس سكن في مثلث الحومه ا ل ث ل ا ن ي ة في المكان ا ل ث ل ا ن ي وعندك ا ل م ش ك ل ا ل ث ل ا ن ي ة هذا ساجده في م ت ف ي ك ه حينما تقرا ل ق ر آ ن ما في ذلكش ولكن ك ي ر فعلوا ا احد ا ل د ر ج ة ك ب ي ر ة ينتشلوك ا ن ف د ي ا ت ي ت ش ع ر ب العالم كله بل ب الكون كله يعني ل ا ي م تذكرها ا ج ز ئ ي ا ت اليوميات حرام اللوح وطائر ك ب ي ر ان مسخر ا ل ق ر آ ن ف ي ح ر لك من هذا الكبير يوم المشاكل ا ل ك ب ي ر ة ويخر لك المشاكل ا ل ك ب ي ر ة يعني القضايا ك ب ي ر ة للكون ويخليك تنظر ا ل ح ي ا ة كلها بمدد ا ل ف وكيف بدأ ا ل خ ل ل ل ق و م ط ي ر ويخاطبك بقوله الله عز وجل افلم ينظروا إ ل ى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج كتير من ا ل أ ح و ا ل من ادم قام يشوف اسمها عليه صار ت ه ا ان ل د يصغر ا ي ا ل س م ا و ا شيء عجيب جدا أ ن يكون السقف الذي فوقك أ ن ت ككائن كوني فكن فكن في سكن ما ك في سكن في كندا ا والله خطب الإنسان الكائل ك بكفة خطب كونيا من ي البداية ة من البداية منذ لما أن قال إنا عرضنا وجل عز م ع السماوات كتن والارض والجبال ف أ ب ي ن ان يحملنا واعزفنا بها و ح م ل ن ا ا ل إ ن س ا ن الانسان كوني ع ي ش مع السماوات مع ا ل ج ب ا ل مع ا ر ض ومع سائر الكائنات وتميز عن ذلك كله تميز وميز ومكان ما هم الملائكة يعني طريق الخلقي عند الشتن أنور صار صار واحد الله هذا اللي هو وهو وأكثر بل خلقي ح ولما يتحمل الانسان الأمانة فيتسلم عليه اسم الجيل يعني, يعني كل ه ب ن د م من آ د م لا ا ح ي من يكون المسؤوليه نسر أ ابن ب ح د ه بل تحملها ا ل إ ن س ا ن وحملها ا ل إ ن س ا ن كله أ ن ا و أ ن ت و ا ل آ خ ر الاخر و ك ل م ا محاسب على هذه ا ل أ م ا ن ة و إ ذ ا اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتي واشهدهم على أ ن ف س ه م أ ر س ل ربكم قالوا بلى شهيه الله تعالى قال أ ن تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا قلنا عن هذا غافلين ربنا فهذه شهاده شهدها ا ل إ ن س ا ن في عالم الزر عالم الزر من ذرياته ي ر ش م ت ذريه ذريه ا ا ل ع ر ب ي ة ذ ر ي ا ت هذه ن س ب ة مياه ا ن س ب ة منسوب الى ا ل ذ ر ة و ا ل ذ ر ة هي م ق ت ص ي ر ة مما تبشر شيء بالعين ف أ ب ن ا ء آ د م كلهم الى آ خ ر ليكون خ ط ب ه م الله تعالى لكنوا م ا ا ضر في آ د م في ظهر آ د م واشهدهم ا على أ ن ف س ه م انتوا ر ب ك م قالوا ب ل ا شهدنا ا ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن كله تحمل ا ل ت ق و ل ي ه ف ت ر ه وهذا تنبان ب ا ل ت أ ك ي د أ ن كثير من الناس مع ا ل ل ه ر ض ي ن تدفعون ا ل ت و ب ة و الزنات النفسيه لا يعرف منه و ع د و ا في شر ب أ ن ه يجري ج ا ل ع ت و ب إ ل ى الله عبده ا ل ف ت ر ة التي فطر عليها هذه ا ل ش ه ا د ة ا ل ذ ر ي ة ا ل ق د ي م ة هي التي تحس كل مولود يولد على ا ل ف ت ر ة هذه هي الفطره وكثير من الكفار من ا ن ص ا بحثي ب ح ث ي ابحثي ب ح ث ي إ ل ى ربه لا يلقى ا ل إ س ل ا م سبحان الله ويجزي م ن الذي أ ع ج ب ه ب ا ل إ س ل ا م ولمثل نطقت حاجة هم في المجسر فطرته في د ا خ ل تحركت عوالم ا ل ذ ر ة في و ج ا ن ه فقادته إ ل ى ا ل ش ه ا د ة ا ل أ و ل ى وجاء إ ل ى ربه بل عاد إ ل ى ربه و آ ت تذكر ف في الكون فيخلي ا ل ر ط ا برب ا ل ك و ن ولكن و يجب ر ب ان ل ك و فمن يكون ن ظ ر و ا السماء إلى فوقهم ي ف ا هناك ا وما اشياء أ ب اخرى من في ل ك ت ل م المنزل ل ع ا ل بنجد ونسبة بنجد ونسبة ودائما بدي أبطي و َ أ َ ل ْ ق ي ن َ ا فيها َِ رواسي ََ ت ِ و َ أ َ ن ْ ب َ ت ْ ن َ ا فيها َِ من ِْ كل ُِّ زوج ٍَْ بهيج َِ كل بارده تبصره تقول لي إجليه. يعني غير لي تبصره لانه سياتي لك من بدر بس شوف تبصره تبصره تبصره ت ب ص ر ت ش و ف النجوم ش و ف الجبال ش و ف نفسك ش و ف الكائنات كلها وتبدا تشوف مزيان إ ذ ا بقي تقوي من ترضيات ح ق ي ق ة من ترضيات ا ل ب ص ي ر ة إ ن ه ا لا تعمل الفرق ولكن تعمل ق ل و ب التي في الصدور إ ذ ا بقي تقوي من ترضيات البصيره ذ ا أشياء ت ب ص ر ة وذكرى اتذكر مزيان لكل عبد منيب وما يتذكر و الا من يمد ا ل ذ ي في القلب يلو ل ش و ق والرجوع ف ي ه يقود إ ل ى الله عز وجل شيئان مهمان ي ع ل ن ا ن المؤمن كيف يكون منيبا كيف يكتسب م ن ز ل ة الانابه ة ل م ن ز ل ة ابراهيم ل أ ن ي ا ء منزلة إ ب م ن ز ل ة داود عليه ل ل ا ا س م م ن ز ل ة محمد عليه الصلاه والسلام منزله ص ا ل ح ي ن م ن ز ل ة الصديقين م ن ز ل ة عباد ا ل ح و ا د ي ن المنيبين منيبين إ ل ي ه ب ك ل عبد منيب والله عز وجل لما يبغي شعرنا ب ا ل م ح ب ة ي خطب ا ن ا ب ع د ه م وقال ل ه عبده فدير ا ل ق ر آ ن ل م الكريم ل عبد ان ل يكون هناك الله س ب ح ل ذ ي أ س صفات من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام ق س لما جاء هذا الملاك حديث صحيح في خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أ ن يكون عبدا رسولا أ و ملكا رسولا اختار أ ن يكون عبدا رسولا وبعد ذلك قالوا أ ه ل الشمائي من الذي ك و ف ه في ا ن النصر و ا ل أ ح ل ا ق د ل ه بعد ذلك كان وقبل ذلك كان يجلس ج ل س ة العبد و ي أ ك ل أ ك ل ة العبد ب م ا تواضع لله الواحد القهار هذه العبوديه ة ذ هي ه م ن ز ل ة هي المحبه لا يكون العبد عبدا إ ل ا إ ذ ا كان محبا لربه محبوبا عند ربه لكل عبد اريد هذه ا ل م ن ز ل ة يشعر فيها ا ل إ ن س ا ن ويشم رائحه ة الجنة ذ ه ش ر الجنه ة للمتقين وأنزلست شفت غير بعيد أدير لكل أ ص ن ا ف الكمال والجمال في المتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أ و ا ب لكل نبيل لايسن ا عجل لكل أ و ا ب حفيظ اومه يعني العوده والحفظ يحفظ العهد حافظ العهد نبيعوه نيثاق لكل أ و ا ب حفيظ يحفظ العهد الذي بينه وبين ربه なぜなら。 من خشي الرحمن بالغيب ومن اجمل الاشياء في الاسلام, من أجمل الأشياء في الإسلام الايمان ا ن ب ل غ ن خسي ل ر ح م بالغيب ا ل م ن ي ي وجاء بقلب منيب والقلب ج ء ب ق ب منيغ و ا ل محل العواطف والاشواق والحب بقلب منيب لانه في البدايه المنيب هو س ا ئ ب تحمله الاشواق و ل م ا يقولون ا ل ن ا س ق ل و ن ا ا ل ن ا يقولون ان ا ل ن ا يقولون ان ا ل ي ق و ل و ا ل ن ا س ي ق ل و ن ان ل ن يقولون ن ل ن ي ق و و ن ا ل ق ل ب ن ان ل ق و ل و ان ل ن س يقولون ان ا ل ن ي س ي ق و و ن ان ا ل يقولون ان الناس ي ق و ن ان الناس ي ق ل و ن ان ا ل ن ا ي ن ان ا يقولون ان الناس ي ل ن ان ا ل ن ا يقولون ان الناس ي ق و ن ان ل ن س ي ل ان الناس ي ق و ن ب ا ل غ ي ب ل أ ن ه ل ا ي خ ش ل ا ل ر ح م ن ان ا ل غ ي ب إ ل ا م ن ا س ي ق و ل و ل ا يقولون ا ا ل ن يقولون ان ا يقولون ا الناس يقولون ان ل ن ا س ي ق ل ان ا ل ن ا ل و ا ل ن ا ي ق الحديث و ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة أ ي ض ا قبل ذلك تتخبرنا ب أ ن ه ا ل ل ح ظ ة التي تقوم فيها ا ل س ا ع ة ما جعانا الله من اهلها ل أ ن ه ا في الحديث الصحيح لا تقوم الساعه الا على ترار الخلق الغيرويه ثبتت ا ل أ ح ا د ي ل أ ن ه إذا ج ا ء ت ع ل ان م ة يكون ط ل ع ا ل ش م هناك امر اخرى ت ت في السنه المغربيه ولكن محضر ا يجب ان ل ت رأت الموت ما يكون ا الفرصادية ي إ هناك س امر ل ل ا برغت الحلق ا تنصل ل ل و أو ح اخرى ت الموت في السنه ع ن د إ ي م ا ن فابع ل ي ن ف ع ك م ا ن غ ر ا ي ه ف إ ن م ا ينفعه ا ل إ ي م ا ن الصارخ اما من كان آ خ ر كلمه ا لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة واحد السيره بسيره م خ ت ل ف ة هذا ا ل ن س ب ه للمسلم اما غير المسلم ك ا ث ر كشف ث المجد ب ا ل ع ا د يقول لا إ ل ه إ ل ا الله فهذا لا يقبل منه إ ي م ا ن و إ ي ل ه لماذا عليك لان الايمان المطلوب المطلوب يكون بالغيب من خشي الرحمن بالغيب لان الانسان ل ل ي لأن ل ن ا إ حينما يغرغر او حينما تقوم ا ل س ا ع ة وهو ي ر ى م لا ي ب ق ش ع ن د الايمان بالغيب لانه ل أ الذي شف بعيد ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا حضره ا ل و ف ا ة ي ر ى ما لا يراه ا ل أ ح ي ا ء ولكنهم لا يرون ماذا الشيء يرون فكشفنا عنك غطاءك وبصرك و ا ليوم أحد احد ل عليه الساعة والعيادة ي قمت يشوف ما والنجوم المدرات تشدها ثلاث سواسن بقى برصة وقع الحواسق يشوف الشيء في أو、يشوفشن. تقلب طلع ل من ا غ ر ويشاهد ل الامور غريبه ة مدقاش ويشاهد الحقائق بعينه الله عز وجل طلب منه ان يؤمن به قبل ان يرى هذه الاشياء ف ا س ت ق ي ا ل ا ن ت ح ا ن بالغيب هذا غيب هذا ا ن ت ح ا ن حقيقي و إ ن م ا خلق ا ل إ ن س ا ن وانزل إ ل ى ا ل أ ر ض ا ل ا ن ت ا ف ا ا ل ن ت ح ا ن جميعا يكون بالغيث ومثل ر فالامتحان ع ز و ج ل ع ط ل لش الأشياء اللي ا فوق بنفسه ي ه ل ل م يمضروا أن م ا ء ف و ق بالغيب ن ن ي ه وزيناها ا وما ه مددناها ا من ونرضى ن قرود و أ ن ا فيها ي ر و س و أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج ب ه ي تبصيره بس شوف ولكن ب أ ي ن ب ص ي ر ه وذكرى في التدبر و التفكر خ لكل عبد منين ووجب عليها ان تبحث عن خالقي كما قلت مرار الانسان الذي فقد أ خ ا ه أ و أ م ه أ و أ ب ا ه فيمشي بيه في أرض قلب عليه و م يخلي ي ليسول عليه ولكن ما تسولوش على ا ل ل ي خلقنا والمؤمنون الصالحون من هذه ا ل أ م ة من ص ح ا ب ة ا ل أ و ا ئ ل س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالقه و أ ج ا ب ه م خالقهم و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي خريف أ ج ي ب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يسعدون ن س أ ل عن الخالق سبحانه وتعالى نبحث عنه د كيف نسأل عنه ن ب عن أ س م ا ئ ه وصفاته نبحث عما يجعلنا نعرفه أ ك ث ر و أ ك ث ر م ط ل ب و ن أ ن نتعرف على ربنا تعرف على الخالق سبحانه وتعالى والتعريف به نتعرف عليه ونعرف به ن ط ل و ب والله عز وجل عرف في نفسه وبذاته و ت عرف ا ل ى ع أ و ل ما عرف من ا ب ي ا ت عرفهم بذاته في خلال الوحي كما قال عز وجل ل م و س ه عليه السلام م اول خاطبه أ ما خاطبه بجانبي ا ب ط و ر ليلا قال له إ ن ن ي أ ن ا الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا ف ع ب د ن ي و أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري ما عرفت ولذلك كانت ل صفر شهاده ا م ل الاسلام أنا ب ح ا ا ن و ت ع ى وليلت يشهد ا ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم سليمه س ي م ا التعرف على الخالق يجعلك تعرف جماله وكماله و أ ن و ا ر ه فتذوقه. تراها ببصيرتك أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه من متعف هذه ا ل أ ش ي ا ء ستجد في قلبك م ح ب ة للخالق عز وجل و إ ن واجدتها حقيقه فلا تكون ثوباتك بعد ف الا انابه لباق المعرفه الربانيه التوبه يرف ا ل ع ن ا ب ة من قراص ع ا ل من التوبه شوب. صدقين صوبه انبياء ت و ب ة المحمول ب ا ل م ح ب ة والشوق إ ل ى الملك الكريم إ ل ى الرحمن الرحيم ما في عبد ان الله عز وجل حدث ع لها ا ل ن ا د ف ا ل ق ر آ ن الكريم مرارا بصيغه ة مختلفة بصيغة الفعل و ب ص ي غ ة اسم الفاعل و ب ص ي غ ة الفعل ب أ ش ك ا ل م خ ت ل ف ة في عجيب جدا ل أ ن ه ا ح ر ك ة ا ن س ا ن ي وما يتذكر إ ل ا من يريد ف ع ل منيبين إ ل ي ه في فاعل فاستغفر ربه وقرراتعا و أ ن ا ه ذ ا في الف ماضي لان الامور التي أن تتكلم بالله والاخر ل لا يصدق لان ي الامور س ج ل م التي تتكلم عنها و بالشقاء تدل ا ل ص ا ل ح ي ن صفة ديال متحركة يعني كل مرة كل يعني دينة ينيف إلى الله وجاء ل و ج بقمر منيب ي ن ا إ ن ا ن ه م س ت م ر ة متحركه وهي ح ر ك ة و ز ا ن ي ة حركة ج د ا ن ي ة يحس بها ا ل إ ن س ا ن كما يحس بالشوق في قلبه وجاء بقمر منيب عد ا ل ح ر ك ة الاحتقاقيه تدل على ح ر ك ة و ز ا ن ي ة ولذلك قلت ماشيه هذا م ن الله عز وجل صل ه ذ ه الكلمات و ف ه ذ ا ل س ي ا ش ك ا ل م خ ت ل ف ة اختبئها الانبياء وعم بها عباده الصالحين ذوي القلوب ا ل م ن ي ب ة إ ل ي ه ا ل إ ن س ا ن المؤمن إ ذ ن ذهب ا ل س ي ط ر فيكسب ج ز ء أ م و ر ك ي عونه على طريق الله عز وجل ا ل أ م ر الاول أ ن ه يتعرف على أ ر ض ه و هذا رسل مال ز ي ا ل ع ب ا د ة ر س ل م ا ل ف ا ل ع ب ا د ة أ ن ه يكون اعرق برقه من غيره عندما لا يبعد عن الله إ ل ا جاهل به ل والله ثم والله لو الجاهل بالله عرف لا لله من مقام لما تخلت عن اللحاق ف ب ا ل ى منه ولكن ج ا ه ل بالله إ م ا عن غفله و ض ل ل وإن نحن ندريه اما ل المؤمن ع ا بالله ذ القلوب ا ا ل فكل م فكلما ازداد معرفه لله ازداد رفعه ازداد محبه لله لانه يعرف به الخير ويعرف الجمال والكمال ويعرف اسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى كما أ ث ب ت ه ا لنفسه سبحانه وتعالى ولذاته بكمالها وجلالها ف ا ل ن ا ن بحبة ل ت ي ج ة أ ن ه حينما يتعلق قلبه بالله عز وجل ياتي ع به به إ ك ن هناك اسم ا ل ر و ح ا لكن ل لن ا الْفَوْمِ تتحدث ا عنه و ل ع ن يجب ان ل ل ه اختع يكون هناك ي و اشياء من امازيات ل ة و ن وممتعات وممتعات ا د لدينا وممتعات يحنف ا يحشي بنا بالغرباء ولا أنه عبداً ويعطيه ويرعاه في كل واحد ي انت وإذا انت نعز منعش ملك عيش ملك عيش معيش ي ر الملك ترتاح هو ع فهذا الملك الكريم المؤمن يجد به ومعه أ ن ف ا كتل هذا اللون ويجعل فعلا ي ش ف ع ق ي ه مال جديد التوبه وجديد على الصالح ويبقى تهدف على الطريق بين الله يعني إيه؟ لما تكون الزمارة تكون بغفلات تكون ع ن د ك في الانابه يعني العوده ة للتوبه بهذه ا ل ن و ع ا ل س ر ي ع ة ا ل م ش و ق ة ا ل م م ن و ع ة بالمحن الثاني الذي يكون ن ت ي ج ة لهذا الامر بهذه الانابه أ و لهذه ا ل م ن ز ل ة أ ن المؤمن يشعر ب أ خ و ة الكون هذا الشيء عالي أليس ف ي ش ع ر ا ل إ ن س ا ن ب ه ذ ي الاشياء ا التي ل كل ش وشكي شعروا أ خلقها و ة ا وأخوة الله ا ر ا والرمال ي و ا ا ل أ س م كل و ا ط ي و والنجوم و و ر ا ا ل ك ء به لأن ل ك ا الحرمة تكتب ديان ك ل له أ و ا ب وهذا النموذج الذي أ ع ط ا ن ا ربنا عز وجل ا ل آ ي ا ت التي تحدث فيها عن دامود يا جبال و ما شيء ع ل ه ذلك الذي كان يسبح مع داود لا ك ل ن يسبح و إ ن م ا هذا الجود كان داود يسمعهم يسبحه و يقولون لم ي في ح س ب ن ناسا معه و ابن اخوه غيره والا فكل شيء من الخلق يسبح بحمده وإن لتوني إلا ولكن شيء يسبح سبيح كل لا بحمده تفكر فالذي حصل ان الله فكاها داود ب ت ح امرا في الحبال والصيد قرقرين ولكن ا د خ ي ن و ل ل اعطار هنا تسبيحهم قبل تجد و خطيات ل ثقه في س ب ي ح الجدال وابقاه في س ب ي ح الصيف كما علم سليمان أيضا من هذه آ ي ا ت ماجاتش غير ما تحكي ل ن الله ا عز وجل يعني ق ص ة م ا ك ن ش ا ل ق ص ة من أ ج ل ا ل ق ص ة غير, غير ما تشلينا غير ن ا تزوجوا تشليها ماكناش ا ل ق ر آ ن القصص ا ل ق ر آ ن ي شي كامل فيعطيك الله تعالى الموجود ب ا ل ق و ة يعطيك موجود ب ا ل ث ا ن أ ن ا مش راح هذا ا ل ف ل م هذا يعني طبعا في ن ا س ج د من يبليهم شباب ا س ت ل م ل ه ا علماء ى ان شاء الله ل ت ش ر ي ح اللي تسلم عليه الله عز وجل يعني احنا ما ك ن ت ن ع و ش ما كنتشوفوش بحي كيف ا ئ ن ك أ ن هذه ا ل س ر ي ة تسبح خالقها و أ ن ه ذ ا الخشب يسبح خالقه و أ ن الجبال والطيور و ا ل أ ش ج ا ر والمياه و ا ل أ ن ه ا ر م ر ب ي ع ا توجيه ب لنا من خلال ق ص ة داود عليه السلام نمو لنا بين السريحين من الصالحين بودنه فكان من وأشهد هو العبد الأواب داود تشاهدوا داود على ذلك العبد على التسريح لنا بهذا عبدا عباده هذا قصة ا فكان شروط مع الله واي واحد ت ج ر ب م نفسيه وزنيه لما ل يقرا هذه الايه لما هذه وفي ب ع ا ل ج ب ا ل ي س ب ح ن ا و ا ل ص ي ر ا ل ر ق آ ن الى ط ي عنا ماذا ل ع ب ا ر ة ي س ب ح ن ا لأن بسببها ح ن ا إلا تتجاندون للنساء العاقلات و ي س ب ح ن ا بسببها ا فهما ل قال ي ل و ي ت س ب ح ن ا م ا ن ولكن قال ي س ب ب ه ا يصبعنا يصبعات كالغي نيسا ما الجبال هذه ججل ولكن الله عز وجل س ت ع ن لها كما ق ل ل أ ن ه ا عاقلات ما عاقلات. هي عاقلات اما ب ا ل ن ن س ب ا لداوود فهي عاقلات تعقل ما تقول وتقصيد ما تقول وتعبدوا الله عز وجل بما تقول فقال يسبحنا والطير محشوره يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره متجمعه كانها في صلاه جماعه او كانها في نسك عجيب بين يدي رب العالمين تعني سداود ل المنزلة ي إذا أنه في ك ث ل هذه ا ل أ ش ي ا ء ت ت م شعر بانه ا ل غ ب ا ر والطيور والنجوم كل شيء إ ذ ا ت س ب ح س م ا أ ن ت أ ي ض ا تسبح إ ذ ا ما انت محدث ف أ ن ت واحد أ ل ل ي ج م ا ع ة تتحس باخوه ب ل ا ل ك ا ئ ن ا ت ك ل ا م اخوه للخليقه و ا خ ل ق و أ خ و ة في ا ل ع ب ا د ة وهذه أ خ و ة أ ر ق ا ء واعلاق يعني ان احشاء البشر ل أ خ و ه العقيده اقوى طبعا ا ل أ خ و ه بالشام وكم بخير من ا ل أ خ و ه بالشام الى ف ر ق ة العقيده مما يكون الاخ واحد مؤمن والاخ دياله كذب ث مابقت ى اخوه بالعقيده ك ا س ت ق ب ع ل ه ا ولذلك ا ل ع ل ا ق ة اللي ديله بالكائنات م و ز د و ج ة ع ل ا ق ة في ا ل خ ل ق ه اربي خ ل ق ه م ا ت ت ل ق ن الاخوه ا خ ل واحد ذ ه في الدم مهمة ذكتها ا ع ل ا ق ة او مسلمين في ا ل خ ل او ف ي ا ل ق ة مع ا ل ا ق و ه في العقيده يكون ا ل ع ل ا ق ة ق و ي ة بالذات ولذلك مامور الانسان ص د ق ة ك ي ش هي ص ل ة ص د ق ة صلة ت ع ب د ي ة ب ي ف يعطيها ا ل م ق ر ب ي ن او لا وكتب لي العلاقه قويه اكثر و أ ك ث ر ل أ ن ك صمت رحما وهذه فيها عباده ة و فتحولت ي ه ا عبادة ف ا ل ع ل ا ق ة الدمويه أ ي ض ا هي ا ل أ خ ر ى إلى ع ب الى د ة عمر ا إ إ ن ن س ا ما يخلط ل خمس ط ب عباده ا ا ت ل أ س و ع م ل ا ش هو مع إ خ و ا ن ه من الكائنات بين يدي رب واحد مالك لكل شيء خالق فلا يملك المؤمن إ ذ ن إ ل ا أن ينيد إلى خ الا إ ل أ ن ينيد مشتاقا إ ل ى مولاه راغبا فيما عنده من جمال الجنان و أ ج ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد قلنا قبلها المؤمن اللي ينيد ينيد إلى الله ينيد ينيد ينيد يحش وهو أ ن ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة من هناك تجذبه ل ن ج وازلفت الجنه للمتقين الجنة غير بعيده هذا ما توعدون لكل اواب حقيظ من حسبي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وحينما يأتي المؤمن ل المني لأن القلب ما بشيء لأن ب بشيء ما القلب والعاطفة متدفق يأتي تعرفيه تتعرفيه بشيء المحبة تكون قوية جارية قوية ستكون ع ط فكذلك الأم على ابنها ووليدها قوية جارية. فكذلك الذي يرجع إ ل ى ربه لا يخذ ت ر ف أن يرجع بشوية يرجع لأن القلب الكتاب ب ق و ة وداود الركوع له لم يكن ركوعا ع ا د ي و خ ر ر ر ا س ع ا علاج واناب لان قلبه قاده إ ل ى مولاه خ ر ا ف ة الكلام الذي ن س ذ ن به هذا المزيد الكريم أ ن ن ا في ا ل ح ق ي ق ة من بغي أ ن نتدبر مثل هذه نرجع كاملين إن للقرآن لأن القرآن لأن لأن كون وصن كانت يأولون المتين رحمه الرحيم الكريم السرق يروى الكريم يجب أعرفه كل كل مشكل شاء الله السرق الأصوار ضلال إحاد قالوا لا والآيات مادة مستحف ما إله شمع هذه حذر حذر أصبب فالكون بوحدون يصبح الوالد ادخل الى الكون وفي مبادئ ا ل ق ر آ ن شوف بابتعاد عيني شوف بعيني. هذا كلام الله ف ب خ ي ر ه وذكرى لكل عبد ل ن ي شوف سنين ش ر ى ما لا يراه ا ل آ خ ر و ن ف ل ا ينظرون الى الاذن كيف قلن و إ ل ى السماء كيف رفعت و إ ل ى الجبال كيف نصبت و إ ل ى مرضي كيف تطيح فادكي انما أ ن ت مدكي هذا ا ل ت ف ي ر وما يتذكر الا مجنونين ف إ ذ ا باركهم ب ن ا ل ق ر آ ن لنرجع إ ذ ن إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم نبحث عن مواطن الانابه و ل ن كل خير كل ب ر ك ة ولكن يجوز أ ن ا ل إ ن س ا ن يمشي ا ل م ب ض ع ل ت ع ل ق قلبه ب ه م باديه ا ل أ م ر و ت ح د ث ا الآن ع ر قس داود عليه السلام يذكر في آ ي ا ت كثيره من دينها ف ر ص ا م وغيرها كثير مرجع إذن إلى سورة هود أ ي ض الى سورة ع كل الايات د و د ع ل التي فيها ا ت د ب ر والتكفر أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن قل إ ن م ا احدكم ل و ا ح د ة أ ن تقوموا لله ن س ن ى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من ج ن ة إ ن هو الا نذير لكم بين يدي عذاب الشريف وخذوا هذه ا ل آ ي ا ت وقراوا به من كونكم فالكون ي ق ر أ كما ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم ومعنى ق ر ا ء ة الكون يعني أ ن ك تجمع عناصره ل ت س ل ك من خ ل ا ل ه إ ل ى خ ا ل ق ه ل أ ن ه قلنا م ر ة سابقه ق ر أ ي ق ر أ ا ل ع ر ب ي ة ب معنى لغودها جمع ع ر ب لأشياء المتفرقة ولذلك كان ي س م القارئ ا ل ل ي ي ق ر أ الكتاب خ ا ر ئ قرا ايقاء ل أ ن ه يجمع حروف وكان هم ص د واحد وكتب من ا ل ك ل م ة كلمه لما تقولوا ل ح م د لله ك ن ا ن ق ر أ في القارئ هنا جامعه اله حق ثم قراها أ ه الى ي ج م ع معه ثم الى ح ا المين الدان هذا قراءة قراءة فقارئ الكون اذا الذي يجمع عناصره عناصر ء ثم ثم سمة يجمع يجمعها عليك الكون الانسان لتقوده بعد هو ذلك ان ل ق ع عناصر الكون هي ق ص ة س ي ر ة جبال و ا م ه ا ر مياه طيور ونفس فهذه الاشياء يجمعها انسان وينظر فيها كيف أ ن ه ا تعبد الله هذا ا ل أ م ر لا يمكن ان تشرح في تشاسف يرى كيف ترى حينما تدخل إ ل ى عالم الكون من خلال ا ل ق ر آ ن الكريم وحين هذين كلها أنها ستصفق لك السبل على سبيل و ا ح د ة وطريق و ا ح د ة كل له أ و ا ف في حر القمر اللهم اجعلنا من المنيبين اليك اللهم اجعلنا من ا ل م ن ي د ي ن إ ل ي ك اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا وارزقنا ا ج ن ا ب ة اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ا ع ل ن ا ع ل ى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك و ج ع ل ن ا من التوابين واجعلنا من ا ل م ن ذ ر ي ن واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أ ج م ع ي ن وفضل اللهم وبارك على س ي د ا ل ا و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن محمد النبي ا ل أ م ي ن و آ ل ه وسلم س ل ي م ا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين